السؤال رقم 19 تشير البيانات الموجودة جنب الطوق المطاطي الى ا مؤشر طاقة الحمولة ب مؤشرات التهري ج تركيبة الطوق اعيد تشير البيانات الموجودة جنب الطوق المطاطي الى ا مؤشر طاقة الحمولة ب مؤشرات التهري جيم تركيبة الطوق